عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وتون أفواجا وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سراوبا إن جهنم ما كانت من صادى إن جهنم ما كانت مرصادا للطاغين ما آبا ذا بثين فيها أحبابا لا بثين فيها أحبابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها برده ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميمه وغساق جزاؤه فاق وسابا وكذبوا بأياتنا كذابا وكل شيء أحسيناه وكل شيء أحسيناه كتابا فذوقوا فذوقوا فلا نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا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 الرحمن لا يمنكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملايكه صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن إلا من أدن له الرحمن وقال صابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرنا كم هذا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى